فلعظم من يبشرونه ان الله وحده لا شريك الله أن الحكيم الحجان أكبر أنه طالد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت اياه امورا كنت اتحنن بها في الجاهليه كنت اتعب بها واتقرر مع الذل جريء جاهليه الفطره التي كانت لها ويسميت بهذا الاسم ان الناس يقول كنت أتحمد من سنة وشاهد الحديث أي وحيب وعصب أي كان يحصب وصدق, وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسمى الكافر فحسب إسلام إذا أسمى الكافر فحسن إسلام كتب لهم كل حسنة قد أزلتها فعانه كل سيئة كان قد أزلتها ثم القصاص صلى الله عليه وسلم ان الكافر فحصل فحسن يعني كان اسلامه انسانا صادقا لاخلاصه الله عز وجل ساله الله تبارك وتعالى له ما تقدم من الحسنات ما تقدم من ثم بعد ذلك يبدا الحساب على هذا الحساب الحسن العالم هذا يصل الرحم ويضع الطاعة، فهل ذلك نفع ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه عائشة أنهم يقبل يوما رضوا في عليه أن الرجل لا امتثال إذا به ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كتب الله تعالى لهم له أجر مرتين كتب الله لهم مرتين. أنه قبل أن يؤمن أنه الله ليس مثل ومن الذي استخدمه الصلة الزائده ومن الذي استخدمه عليه الزواج المجدد يقول ابنها سبحان الله ان معرفه النسب منها ما هو فرض كفايه ما هو فرض عين وكذلك الذي يتقاضي مع المحرم الذي يتزوج من يحرم عليه الزواج من عملت الصلاه والسلام على تعلم الانسان ثم صيروا ارعا اي هذا المحل عن الانسان ثم قال الله انه يكون قيل بين اثيه عن التهاكه عن الاوزار وذلك عن التهاك حرمته بينه وبين ابن عباس فاستمع ذلك ابن عباس له تقرب يعني ان ابن عباس اكرمهم وسال هذا الرحم البعيد لحمهم وبين هذا تقرب فقال الحمد لله ان سبب تصحى فانه لا بعد بالرحم اذا قرب تعني طريق. ثم قال الله الرحيم آتها يوم الضمان وصاحبها تشهر بسجر وهذا مختبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم تشهر يوم القيامة في رضاها عز وجل تقول حلال ورمجان.